نَعَظَنَّ ظَنّتُم أَن يَخْرُجوا وَظَنّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُم حُصُونُهُم وَظَنّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُم حُصُونُهُم مِنَ الله فَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَم يَحْتَسِبوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ ايديهم وايدي مؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب نار ذلك بانهم شاكوا ومن يشاق الا فان الله فان الله شديد العقاب ما قطعت من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن مسقيم وما انفق الله على رسوله منهم فما اوجفتم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن ولكن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 وَمَا أَنْتَ كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَسَتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا يتبعون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبنوا الدار والايمان من قبلهم يحبون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 والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا فضلنا ولاخواننا ولاخواننا الذين سبقونا بالاليمان ولا تجعل فَآمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ نَعَاكُم وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَعِيقُ تِلْكُم لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِج وَلَئِنَّ صَرُّهُمْ لَيُولُّنَّ الْأَدْبَارِ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لأنتم أشد ربا في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم الحر جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى حَصَّنَتْ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسٌ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ذَا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ فَلَنَا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ علني فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء اتلني غادي واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولن تكونوا كالذين نسوا الله ففعلت انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله أَلَن تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَأَن سَىٰمُنْ أَنفُسَهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتاه خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا رأيته خاشع متصدعا لا رأيته خاشع متصدعا من خشية الله وتلك الامثان نضربها للناس لعلهم يتفكرون